يا ربي امان بيصالي علله يا ربي الله هو السيد يا رب خصا بالفضيل يا رب ولا رضى ادي يا يا ربي صل على محمد يد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المجاهد يا ربي فارحم والدي يا رب يصار لي عنا محمد يا رب يصار لي